وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيارة من أمرهم، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد يَضْلَلْ ضَلَالًا مُبِينًا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 فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنْهَا وَقَضَى زُوَاجًا كَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَاهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَى وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله و خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كفيرا